من أبو الإبن والروح والصديس في الإله عايز أتلمكم النهارده عن موضوع الحياة بالروح الحياة بالروح الحياة بالروح, بالروح تنقسم إلى نقطتين أساسيتين النقطة الأولى الروح الإنسانية والنقطه الثانية الروح القدس روح الله الفضل. فمن فمنظفه الروح البشريه الانسان الذي يسلك بالروح لا بد ان يقوي روحه لكي تنتصر على البشر وتنتصر على الماده وتنتصر على الخطيه فتنفسر على العالم حتى لو كان شخصا غير مؤمن على الإطلاق يعني إنسان عند عندكم الهندوس لهم تدريب روحي عميق جدا يطيون فيها أرواحهم بحسب تبقى أرواحهم البشرية أرواحا قوية جماعات اليوجا بيقووا ارواحهم وبيبقوا, وبيبقوا من الناحيه الروحيه اقوياء بشريا بغض النظر عن عمل الروح القدس في احد حينما التداريد الروحيه يسلق فيها جميع الناس ولو كانوا غير مؤمنين ومن هنا يوجد اشخاص يسلكون في الصلاه ولا يسلكون في شهوات الجسد ولا رغباته بغض النظر عن ناحيه الاله اما المؤمن فعليه امران امر منهم تقويه روحه شخصيا والامر الثاني الشركه مع الروح القدس وطبعا ده يكون في مستوى اعلى بكثير ودي اول نقطه أحبها ولها ثاني نقطه عايزه اقولها ان الحياه بالروح لها جانب ايجابي وجانب سلبي الجانب السلبي يتعد عن اتصاء الروح واحزان الروح ومقاومة الروح والسلبيف على الروح ومن ثم تلك اتكلمنا عنه متابقى يقول لا تتفئ الروح لا تحزن الروح الله وخبروك اتكلم عن مقاومة الروح واتكلم عن السلبيف على الروح كل دي نواحي سلبي اما النواحي الايجابية فهي كثيره علاقه الإنسان بالروح القدس تبدأ اولا بالميلاد من الروح يولد من الروح القدس المولود من الروح روح هو زي ما بيشبه حمله ثلاثه وبيولد من الروح يكرر معمود الله بيولد من الماء والروح تاني علاقة بالروح القدس مسحة الروح القدس وينالها في سر الميرون ويكتح جسده هيكلا للروح القدس ويعفز الروح القدس في داخله وقديما في ايام الرسل كان الامر يتم بوضع اليد وضع قيد الرسل وبعد ذلك صار بنسعة المنظومة المقدسة صالت هذا النموة العلاقة بالروح القدس الى ان يصل الى درجة الامتلاء من الروح القدس وهذا نقطه تانية منها شوية هي شركة الروح القدس ان في شركة مع الروح القدس يشترك الروح القدس معه في العمل يعمل معه يعمل فيه يعمل بك نقطة اخرى هي مواهب الروح القدس والمواعيد دي كثيرة موجودة في كرونس لفترة قصيرة، وليست لكل أحد وتدخل في المعجزات حسبما حسم الله لكل واحد نصيبا من الإله. نوع هي ثمار الروح، وشمار الروح. تأتي نتيجة لعمل روح في الإنسان ونتيجة لاستجابة روح الإنسان لروح الله يعني من كل عمل روح الله القدوس في الإنسان واستجابة وشركة روح الإنسان مع روح الله أن عن هذه ثمار الروح في حياة الإنسان. هذه المنهج الروحي المتكامل بنسبة للإنسان في حياة الروح وكلما صار الإنسان في شركة مع الروح القدس يصل إلى ما يسمى بحرارة الروح حرارة الروح يعني يكون حارا بالروح كل إن إلهنا نار آتلة، وتشبيه النار ورموز النار بالنسبه ربنا موجودة كثير موجودة في نشل العمليقة، النار التي كانت تنتهي في العمليقة، موجودة في نشل الزبائح. وكيك كانت النار مقدسة فالتهد الجبيحة كلها اشارة الى ان الله قبل الجبيحة موجودة في مثل المجمرة حيث النار تشتعل في الغمر في الفحم اشارة لاتحاد اللهوت جرياتيوك اللهوت اشير الى الهد النار موجود ايضا هذا في حلول الروح القدس على التلاميذ كعال سنة للنار كعال برضو إشارة لعمل الروح القدس العمل الناري في الإنسان مثل بسيط بعيد شوية هل ملاعكة لأنهم أشخاص روحيون أم لأنهم أرواح صين الذي خلق ملائكته ارواحا وخدامه نارا تنتهي وكل التشارفين معناها المحترقون بالنفس فالإمكان الذي يكون في حالة روحية تعرف روحياته من حرارته تعرف روحياته من حرارته يكون حار بالروح اذا صلى تكون صلاته حارة جدا صلاة ملتفدة بالحب الالهي ملتهبه بالاستضاع صلاة بالروح ولها مظاهر كثيرة الصلاة الحارة ربما الصلاة الحارة يكون حرارتها في اللجاجة والجهاد مع الله والصراع معه ربما تكون حرارتها في الدموع اذا كانت على انتحاق قلب ربما تكون حرارتها في ايمانها القوي الواثق من تنفيذ الله ومن استجابته ربما تكون حرارتها في نفس الفاظها وتعبيراتها وفي العلاقة مع الله امثله الصلاة الروحية الحارة الصلاة التي زعزعت جدران المكان حينما كان الناس يصلون من اجل الرسل وهم بسهر دين انه الصلاة الحارة الإنسان المشتعل بالروح فظهر روحياته أيضا في الحبنة اذا كدن يخسر خدمه روحيه خدمة منتهدة فيها الغيرة النورية اللي بيقول غيرة ببيتك اثناثني في حرارة موجودة في خدمة غير الخدمة الميمة اني عشان الدبلانة اللي ماتحس حرارة وهي مجرد روتين فرق كتير جدا بين الخدمة بالروح والخدمة العابد الحماس اللي يكون عند الانسان في الخدمه الغيره اللي في الخدمه النشاط اللي في الخدمه القوه اللي في الخدمه التاثير اللي في الخدمه خدمه بالروح والحياه الروحيه الملتهبه ايضا تظهر في حياه الانسان الخاصه كما قال يوحنا الحبيب كنت في الروح في يوم الرب يعني في حاله روحية معينه وقد تبدو الروحيات في المحبه الالهيه القويه لان المحبه وصفت بالنار وقيل مياه كثيرة لا تستطيع ان تصف المحبه فالمحبة فيها نار سواء كانت محبه لله او محبه للناس محبه للحنيفه محبه للخدمه فيها هذه الحراره فان كنت انسانا لا توجد فيه حراره فاعرف ان العمل الروحي فيه ليس كما ينبغي طبعا من محاربات هذه الحراره الفتور الروحي ومن محارباته ايضا البروده الروحيه لحدثت وقتها لكن من علامات حياه الانسان الحراره في حياته الروحي لكل انسان حارف في ناس يفهموا الوداعه والطيبة يعني انسان يكون دبلان خامل خامل مستش حرارة ولا حيوية ونظل ان هذا هو الانسحاق او هذا هو الاتباع او هذه هي الوداعه بينما الانسان الروحي بيكون انسان حارة الروح يكون وديها سبعا لكن قلبه من ذوه من كه نقطة هي سبن الروح في الانسان الانسان اذا عاشت الروح يبقى روح الله يسكن فيه روح الله يسكن فيه ولذلك اكترين انكم حياة للروح الروح القدس والروح القدس يسكن فيه والشخص اللي روح الله بيسكن فيه يكون شخصا روحانيا وتصرفاته تكون تصرفات روحية أهدافه تكون أهداف روحية ووسائله تكون وسائل روحيه لأن روح الله ستكون كل كل والقزهة تشعر انها كلمه روحيه صادرة من روح الله الشاكر فيه لا يبقى هيكل الله وان كان هيكل الله يكون هيكل مقدس طبعا لان روح الله الشاكر فيه روح قدس روح قدميه روح الله القدميه فلازم يكون مقدس الروح الانسان لها مظاهر في حياة الانسان الخاصه ولها اثرها في تقديس القلب في تقديس الفت في تقديس الجسد، في الحياة المقدسة التي يحيها اذا تكلم هذا الانسان يتكلم الله على فمه يقول نفسكم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم فاسال نفسك هل انت اللي تتكلم ولا روح ابيك هو الذي يتكلم فيه كلمه الروح هذه كل واحد يدعيها لنفسه ولكن ليها ثمار وليها مظاهر اختبر بها هل انت كل مره بتتكلم بتقوله افتح يا رب شفتيه فيخبر سنه في بتفتحك هو اللي بيفتح شفتيك ولا انسى هل كل عمل بتعمله بيشترك الله معاك ولا لا هنا شكنا روح الله في الانسان من نتائجها شركة روح الله في اعمال الانسان صدق روح الله في مثال من نتائجها شركة روح الله في اعمال الانسان وايضا في عواطفه وافكاره في شركه الروح هل يعني كل شخص بيشترك مع الروح ولا لا لما كل كلمه بتقولها بيشترك مع الروح ولا لا مساعر قلبك يستفق معك الروح قال لا، وإلا يبقى دخلت في شركة الروح الزاد. إذا دخلت في شركة الروح إيجابيا ستدخل فيها حتما من الناحية السلبية إذا لان لا شركة للنور مع الظل فإذا كان لك شركة مع روح الله والله نور لا يبن منه يبقى لا يمكن أن تكون لك شركة في عمل من أعمال الظلم. لا تشارك في أعمال الظلم غير المفسرة بل بالحر يبتكرها هكذا قال فتات. إذا كنت تشترك في أي عمل من أعمال الظلم روح الله لا تستغلش فيه على أخل في هذا الوقت. الاشتراك في أعمال الظلم. معناها انفصال عن روح الله لذلك الحين لاني لا شريك للغرور مع الظلم روح الله انفصلت عنه انفصالا مؤقتا في هذا الوقت او على الاقل انفصلت عنه في العمل وفي التصرف وفي الحياه وجايز روح الله كلما انفصلت عنك ليبسكك على خطيه تبقى موجود بيشتغل فيه بيبطتك على خطي لكن انت تبقى انتصلت عنه عملا وسكرا وحسلا في العفل من العبارات الجميلة ان الواحد يقراها في سفر القضاء عن شمسون لما حل عليه روح الرب يقول وكان يحركه روح الله كان ايه يحركه روح الله ربنا هو اللي بيحركه برس الرسول في وقت من اوقات في تحركاته قلبا معنا الروح وقت من اوقات الروح دعاه الى مكان معين لكن كون انسان يحركه روح الله ده تعبير جميل للسهل بالنسبه لأي واحد حتى في صلاه الإنسان يقول الروح بيشفع فيه كانات لا ينتصر الروح بيكون ناشف في كلامه في صلاته في, في سلته حتى في قراراته والاساءه جميلة ايضا ان اول مجمع مقدس انعقد في الكنيسه الدماء الرسوليه المتبع الذي العقب في أورا سنة سنة أربعين يولادية بدأه الرسل بأبارد رأى الروح القدس ونحن يعني الروح القدس ونحن إثناء مبتل مع بعض تلعب والقرار فعليب لطيف رأى الروح القدس ونحن الإنسان اللي بيسترك مع الروح القدس روحه الإنسانية ايضا بتسلك شيء انتصار وبيبقى بيسلك حسب الروح يقول لا دليلنا الان عن الذين هم في المسيح يسوع السالسين ليس حسب الجسد ولكن حسب الروح واذا خلق الإنسان حسب الروح يتمتع بشيء اسمه سلطان الروح او قوة الروح، سلطان الروح أو قوة الروح، يعني يكون لروحه سلطان على جسده، يكون لروحه سلطان على الشياطين، أعطاهم سلطان على جميع الشياطين، يكون للروح سلطان في تأثيرها حتى على الله. في تأثيرها حتى على الناس ولذلك السيد المسيح كان يتكلم بالسلطان لأنه روحه لها سلطان على الشامعين وهذا هو الذي يعطي الكلمة قوة ان الكلمة فيها سلطان، سلطان أن تدخل إلى العقل سلطان أن تدخل إلى القلب سلطان أن تحدث تاثيرا في الناس ده اللي بيشكف بالروح روحه لها سلطان لان اذا كانت هناك معرفة بين الروح والجسد فالانسان اذا سلك حسب الجسد بيضيع سلطان الروح والصبع في موقف المنهج اذا انقصرت روحه بأسارة لها سلطان هذا السلطان نراه احيانا في إذن الشياطين كانت تخاف من بعض الفجيسين الديسي يذهب إلى مكان فتاكسر في الشياطين له أجيك فتعذبنا في سنطرة مش إنه زي الناس الزنادة اللي يجب لي شمعة ويحطها على الراجل فالشمعة دي حاجة مادية ما لها بالروح وما لها بالشياطين شايفين نضحكوا عليه لكن سلطان سلطان الروح سلطان الروح هو الشخص اللي بيشعر بهذا نحو أبيه منفاس يعرف قصاد في سلطان من روح أبيه عليه وفي سلطان من الشريعه عليه وللوحده ومن الصباح سلطان الروح له تأثير في مناسبات كثيرة يريد يكون موضوع تأملاتكم الشخصية لغض النظر عن حداة اللي تتركوها في الدراج وأيضا القوة التي يتصرف بها الإنسان كثير من الناس يتصرفوا تصرفات وليست لهم قوة ولكن في قوه عند الانسان الروحي من ضمن دل... القوه بأن الإنسان الانسان الروحي لا يخاف مطلقا في قوه داخليه وفي ناس بالعكس يخاف من تصرفاتهم الروحية ويشعروا بضعف داخلي ويمكن ينكفوا امام المخطئين ويجاروهم لأن أرواحهم ليست لها قوة أرواحهم ليست لها قوة جميل جدا قول السيد الرب لمعني ولكن ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم في قوة بخصة الانسان للروح القدس قوة تأخذها روحي من روح الله قوة تأخذها روحه من روح الله فإذا تكلم يتكلم بقوة وإذا تصرف يتصرف بقوة وإذا خدم يخدم بقوة. عشان كده الكنيسة التي كانت تسلب بالروح تلا عنها في التاريخ ان ملكوت الله كان قد أتى بقوة. ملكوت الله كان قد أتى بقوة. ووضع الله يملك على الناس في قوة. القوه القوة ايه؟ قوة الروح. هو المشكلة ان كثير من الخدام يخدمون بنشاط يخدمون بمعرفة يخدمون باستساع كبير في الخدمه ولكنهم لا يخدمون بقوه الروح. والسعي ربما في الخدمه فيه الاساليب العالميه وفيه الطرق العالميه وربما جنير في الخدمه لسه على السهل وبيكدب وهو ما عرفت راسي ما بجلس معاك الخدمه كخدمه كخدم كبير يعني ما في روح فينا صعب لكن ما في روح الخدمه تحتاج الى روح الانسان يخدم بروحه ويخدم بروح الله اللي تكون مع بعض وهنا تختلف الخدمه عن الروتين اللي بيخدم بروحه وبيخدم بروح الله الروح اذا اخذت قوه تستطيع ان تنطلق الجسد من الجسد لانغلاطات وقيود الجسد ومن ضباب الجسد الضباب اللي بنوا عنها المعرفة لانها مقيده بهذا الجسد الادريسين هم في حاله الصيام كانوا اقوى روحا لان الجسد مش مسيطر عليهم ومثلثتي ضباب الجسد تلاقي الواحد أكل وشبع وراكب الجسد تسال وجسد ابتدى يترخم ويروحه ابتدت لا تجد لها موضعاً مع هذا الجسد المتفاقم. استخد ثقل الجسد الروح الخفيفة بتخلي الجسد خفيف معه وكل ما الجسد يتقل بتتقل معه الروح وكل ما الروح بتتقل بيتقل معه الجسد نبعدين لا يكون لها سهولة في الانطلاق من هذه الرباطات وهذه الروحة الروح أيضا من سائدة من باب الجسد بيبقى لها معرفة أكثر بتعرف أكثر ونذلك لما الروح من الجسد كلاما بالموت هتكون تعرف أكثر معرفتها أكثر لأنها خرجت من باب الجسد واللي ثقة للبشر ويبقى ليها رؤية معينة ويقول لك روح شكاة ليها رؤية بقول لكم كثير من الناس حتى الهنود بتوعليه جري مراني ومسهم على رؤية الروح وعلى قدره الروح وعلى شفة الروح وشاعات الواحد يقرأ سلام عنهم جمي الخيال أنا مش عايز احكم عليه او لا. لكن عايز اقول ان هي الطاقات الطبيعيه التي اعطاها الله لجوع يعني في طاقات اعطاها الله للجسد زي مثلا واحد زي شمسون وصل في طاقه الجسد في حاجه كده خمسوني به يعني في طاقات للحواجز للحواجز نحن ما نستخدم طاقات البسارية طاقات للحواش زي إنسان فقد بصر اثناء حاسة السمع كبرت جدا حاسة السمع كبرت جدا حاسة اللنش كبرت جدا بيستطيع علاجه لذلك العرفاء اللي فقدوا بصرهم بيقدروا منقطوا اللحظ أكثر من المفتحين الناس ناس كتير متفتحين بالاوتو جراف لكن بقول التمرين اللي ما بيستخدموه غير الحافظه ديه ويستخدم الذاكره نعمل من يعرف يقرا يقول لو نسيت هرجع للكتاب لكن اللي ما بيسوق يعرف يقرا يقول لو نسيت هرجع للكتاب لكن اللي ما بيسوق مش بيقرا قد قداد بيعتمد على الذاكره ففي طاقات موجودة عند الإنسان بيقوي وقت اللزوم نحن لا نستخدم كل حواس كل حواسنا، ولا نستخدم كل طاقاتنا الجسديه ولا كل طاقاتنا الفكرية ولا العقلية لما الإنسان ابتدى يستخدم طاقات الفكرية وصل للقمر وبيطلع اختراعات جديدة دلوقتي. كل يوم الثاني اختراعات جديدة لأن الطاقات الفكرية بتنتشر كثير في خالص. طاقات الفكرية كانت موجودة زمان بس مطمئنين يستخدموها في طاقات للدسد طاقات للحواس، طاقات للفكر وللذاكره في انسان يخش في تداريج الزاكرة زي ولد صغير في البيت ابوه كل اللي بيجي النظرات يقعد وشرح له الدروس مش ممكن يدخل إلا لوحد شرحه لكن لو لا نفسه مفيش مساعد وابتدا يشد ذهنه لكي يسال تلاقي طاقه التفكير عنده بقت اقوى الانسان اللي بياخد في الرياضه تدريب مباشره لا تقوى حاسه التفكير عنده لكن اللي بياخد تمريرات غير مباشره بيقوى اكثر الإنسان يقدر يقوي فاقاته العقلية لكي تاخذ الكلمة التعشف ويقدر يقوي جسده ويقدر يقوي حواسه ويقدر يقوي ذاكرته كذلك يستطيع أن يقوي روحه يستطيع أن يقوي روحه يبنى عنها المعاكسات الخارجية يقويها بالتجارب الروحية الكثيرة يقويها بدوام الانتصار على الجسد احنا ما بنقويش ارواحنا يقويها باعطائها الغذاء الروحي المستمر التامل الروحي القراءه الروحيه التاثير الروحي الفكر الروحي المعاشرات الروحيه البعد على المعاشرات اللي بتتعب الروح وعن الاجواء اللي بتحطم الروح بيقوي روحه كل دي تقويات عاديه فكم بالاولى لو كان روح الله بيشتغل معاه في هذه التقويه وكم بالاولى لو كانت له صلاح ناجحه في تقويه الروح فليبحث كل انسان عن روحه تعبانه دبلانه عيانه ما بتشتغلش بتشتغل بتاخد غذاء روحي ما بتاخدش بتاخد رياضه روحيه ما بتاخدش ايه اللي بيحصل لروحه احنا بنضعف الروح وخصوصا اذا اهتممنا بالجسد اكثر من اهتمام الروح والانسان في حياة الروح مفروض ان ينمو باستمرار لا يكفي فقط ان يسلك حسب الروح انما ينبغي ايضا ان ينمو في الروح ينمو ليصل للقداسه ينمو ليصل الى الكمال ينمو متدرجا من كمال الى كمال الى غير حدود لانه على صوره الله وشبهه قد خلق جيء الحياه بالروح وفي نفس يبعد عن السلبيات اللي ببضعه اللي بصدق روحي يحاول بس النار ان يحيا في حياه روحي ان يسلك روحي يعني تقدر تقول انا جتني المشكله المشكله احلها بغيري ولا احلها بفكري ولا احلها بقلبي ولا احلها بروحي امام الطرق احلها لوحدي ولا أحلها ربنا معايا امام الطرق ابحث عن المشاكل التي تعوق روحك عن انطلاقها وتعوق روحك عن استخدامها وتجعلك تعيش في الماده او تعيش في الجسد او تعيش ضعيفا في روحياتك لا تكفي ان الانسان الذي له اخطاء يعترف بها كل اسبوع كما هي كما هي تتكرر واحده واحده بظروف استاذ او الشخص الذي تحولت فيه اخطائه إلى عادات أو إلى طبائع أصبحت ثابتة فيه قطع هذا الإنسان مجمد روحيا لا تتحرك روحه للإلقصاقها بالأخطاء لا تتحرك روحه للإلقصاقها بالأخطاء طب انت تبصر أخطاء وبعدين يقول روحي تنتصر على هذه الأخطاء ازاي روح الله العاملة في روحي اعطيها انا فرصة لتنتصر على الأخطاء لكن تفضل زي لو انت كده تكرر اعترافاتك كما هي كل أسبوع او كل اعتراف اصبحت الأخطاء اللي عندك من ثمات شخصيتك من ثمات شخصيتك ما بتبغيش روحه ما بتبغيش يقول لك مثلاً كناني ده محب الاستطلاع يحب يعرف اسرار غير كل اللي جيب تذكرنا تقولنا أكراه طب تخرج مندج مخرج ليه روحه ما بتتغلش. يقول لك كناني ده عنيش في ألفاظه أو في كلماته زي برب الرصاص أو في تقول له تخرج من الألفاظ ما مخرج ليه روحه ما بتاستغلش روحه تلاقي أخطاء بتتكرر ونصائح أبع اعترافه بتتكرر هي هي طب يا أخي اخرج من أخر بالدلق رجيم حرك روح اشتغل نتيش زي ما هو تفعل في ما يموت ولا يا سلام سلام دللات كان ليه فضائل كثيرة لكن كان ليه ضيوب الفنانين طب العرض ما خرجش منها بقول حياته ما خرقش. هي هي هي هي ارواح مجمدة ارواح مجمدة يا ريت لا حرارة حراره روحيه ولا في حاله سطور ولا بروده به حاله جنود تصلبت على وضع معين ما بتتحركش منه ارواح مجمده حركوا أرواحها دخلوها شويه يحلبوها ان استطعتوا خلوها ارواح كتير في طريق الله ده كل يوم تتقدم خطوه لقدام زي ما بيوقع الواحد قصاد المرايه يهمد نفسه ويقول ده كويس يا ريت روحه في المرايه يشوف روحه فيها ايه ويغرق فيها كده في جيله ده بتقول لا دي الروح الهاديه الكفير السلم الوليئة هذا الكفير في زينة الأرواح نحن بقول في التجسحة زينت نفو سنة يا موسى النبي بكرامه القبرة التي جلنتها زينت نفسه أرواح مزينة فعروس مزينة معريسه مع من جل عروس مع مش معريسه ده الأرواح الأرواح مزينة مجلنة مدملها بالفضائل وعطره يعطر بالمر والنبال وكل اجره الثابت يقول لك روح عباره عن رائحه المسيح الذكيه ايه الروح اللي عباره عن رائحه المسيح الذكيه وعطره متوظفه ريحه النبيح كده مش لان لا رائحه مجينه اخر جمال أرواح ارواح جميله في ارواح كبيره ارواح ايه كبيره يعني ايه ارواح كبيره يعني شخص مستواه ضعيف ودايما ما بيزقش على تقول بقول لك ده مستواه ابتدائي في الحياه الروحيه وفي ارواح كبيره كبيره بتصعد مستويات عاليه في الحياه الروحيه من الارواح الكبيرة. الارواح الكبيرة اللي تخدم على الأرض لما تطلع في السماء ربنا ينثبتها زي ماري جردس تخدم ناس زي السجن إدسيني إلا بحضرت مع من ماري جردس من ماري من أبو كفير من أبو كفير أرواح كبيرة اللي هي لها لسه حتى فوق أرواح كبيرة وفي أرواح تغيرها وفي ارواح جميلة وفي ارواح معطره ومزينة وفي أرواح بتامن كل يوم وتاني مش بس تديرها كل يوم وتاني تامن وروحك انت من اي نوع من اي نوع روحك تقول وكل روحي لسه مع الجسد بتصارع الجسد والجسد يصارع فيها ويوم تصب ويوم تئب على ساعات لامتى الى متى ده من النسب بدرجه وبعدين ارتفاعك لفوق درجة وبعدين وصولك الى علو علو علو علو درجة الى عن تصل الى الكبير الى عن تصل الى من القامة المسيح طبعا ده علينا خالص. ما معنى يس الروح ما معنى يقاوم الروح ما معنى يحزن الروح مش واضح ليه هذا